كوريا الايسر انواع كوريا الارض استلمنا الحته اللي ونون انفكتيف كوريا الارض صح الكلام فاكرين نون انفكتيف بتجيب ايه ام اي ام تي ام ال خدنا الحته اللي فاتت ما إيه؟ كوريا أرض صح الكلام خدنا الايه هيروماتيك الارض خدنا ال ان نوروباراديك أرض يلا الناس تطع يلا الناس اللي ورا ما يتأخر ريك التيروماتيك واحد يا جماعة ده كان فعليا فورين بولت واحد عنده رمش معوج المفروض اللاشز نورمال غيرته بكده غيرته فورورد في مره هنقض في الليد الشاطر الجاي ان شاء الله الليد في مره هنقض في الليد اللاشز بتقعد هيك كده بص على هيك كده باكورد قمت في العين تعمل انفرت اسمه ايه المرض ده اللاشز المعوجه دي بنسميها رابنج لاشز يبقى ايه سبب التروماتيك انفرت ممكن حته رملاي فورين بولت ممكن رابنج لاشز او مثلا ده اللي ده هوا يا ودي قرانية في ناس كده في مرض مشهور قبل كل المصريين اسمه مرض التراكومة بس التراكومة دي ما بتخلص خالص خالص خالص بشيء ما كانت حبوب هنا كده حبوب على جبن من وره الحبوب دي اسمها بيتي بيزر بستروماتي جينراشن تراكومتاس جينراشن يبقى الحبوب دي بعد الايه؟ بعد التراكومة سمعها تراكومتاس جينراشن الحبوب دي بونتقل بفاقة برضو هتعمل ايه؟ في الكورنيا برضو تعمل الزر هتقع الاندوثيليوم وتعمل انسر غالبا الحاجات اللي قدامكم دي يا جماعة بتعمل ديروماتيك الزر بسيطه قوي غالبا بتوقع مين بس الاندوثيليال حتى فاكر لما الاندوثيليوم يقع انتوا حكيت ايه نظام دي ابريل طيب يلا واحد عنده كورني بودي ثاني عنده رمش معوق عند حبوب زي دي طب اعتمد كل الكلام ده تريد اوف ذا كوت اللي هو ريموفال الحبوب لو رمش في رمش معوق كذا العين لازم إيه؟ to jest źle złote korekta. To jest źle złote korekta. To jest źle złote jest źle złote korekta. To jest To jest źle korekta. To jest źle korekta. To To jest خلاص خمس يوم يفضل 14 يوم تانيين بيتعذب ليه؟ 10 بيتعذب بالأتروبين ليه مش الأتروبين؟ لأن المشكلة بسيطة لأن الأتروبين يا جماعة هيعمل زغلالة لمدة 15 يوم أنا محتاج درج يشتغل زي الأتروبين بس وقت قليل محتاج درج of shorter duration of action اللي هو الصيكروب يؤثر الموضوع بسيط بشي من حاجة القوية اللي هو دايه الاتروبين. هنستخدم هنصاركولو بالتريكس. اصلا الله حضراتكم ليه؟ هيا يا جمعان؟ لأنه ايه؟ اول شورتال ديوريشن اف اكشن. الاس دي اللي هي ليه؟ التروماتيك الاس دي. كان مصلا دي. الام من اللي هي ايه؟ ماليشيا. المرض ده المضيئ ده اه صراحة الاسوار دول يفعب عليها جدا. المرض بيجي في الاسوار اسمه كيراتو ماليشيا. كيراتو يعني كورنيا. ماليشيا يعني ملتين. يعني ايه مرضين يعني القرنيه بتذوب خاله الطفل صغير كده عنده سنه او اتنين القرنيه اليمين دابت والقرنيه الشمال دابت وهنيت خرب وبدا الالزيم يخش وهنيت تملى بصر وهنيت تملى بصر الولد ده خلاص بقى ايه؟ وضمانه احتمال كبير اذاته يموت ايه مرض الفظيع ده مرض اسمه الكيراتو ماليشيا ما ان شاء الله ما تاخدوا اطفال بتوع اطفال هتعرفوا ان في مرض مشهور قوي عند الاطفال اسمه مارازما او اسمه مارازميك انفاس مال الطفل ده طفل عنده سيفير جاسترو اند درايڤ اي واحد عنده نزله معويه بيحصل له يا جماعة هوميتنج اند دواريه الولد ده بيجيب من فوق ومن تحت بيرجع والبلاريه طفل الصغير عنده سيفير فوميتنج وسيفير دواريه ايه اللي يحصل يفقد الغذاء اللي في جسمه كله قاصر الفيتامين ايه يجي له اكيوت فيتامين ايه ديفشن ويفقد الغذاء كله زي المناعه عنده زي الزفت very very depressed immunity حد عارف لما الفيتامين ايه يقل مين اللي في اله؟ الأبيثيليم طلع يبقى قتل يولد ده يحصلنه يا جماعة أول حاجة مين يقع؟ الأبيثيليم يمكن يحصل of the عارف لو الحتة دي مفيش فيها إيبثيليم. اللي هي بتلمع؟ يبقى ده أول حاجة أول حاجة يحصل ايه؟ loss of what؟ loss of lust ليه؟ due to discrimination of طيب هل بس هو اللي الإيبيليم بتاع أي حتى في الإيبيليم في دي مين دي؟ كونجراكتايفا <تصفيق> <تصفيق> من ضمن سلسلة الإيبيليم في, في كونجراكتايفا في خلية هنا مهمة قوي قوي اسمها جوبل سيلز الجوبل سيلز دي عشان تشتغل كويس كويس بحتاجة جود أمونت من الفيتامين إيه. فكان بيطلع ايه يعني بيطلع دول ايه دول؟ تطلع الدموع إذا يا جماعة في نفس الوقت هذا الطفل لو الجوبل سيلز of the كونجراكتايفا الإيبيليم مشتغلش يعني نبيش إيه؟ أبيش دموه؟ لا عنده، لا عنده كلام. Picture اوف what? Picture اوف the roses. اوف of the هي؟ The picture of the roses ما خدناش. خدناه دين. ممكن عليها كلها. ايه هي؟ بس لا يبقى اول حاجة. The اوف of واقع. هبلاي بس اطلع. The epithelium of the conjunctiva خاصةً قبل السيل مش جاله. يحصل خممس ديجري of دي the roses. هنرجع على the cornea. The epithelium اللميتيا مويه او الملاعه زي الزبط اورجانزم بيتكون جوه دو يلو دوت اوف نكروز والميكروز ده يزيد, يزيد يزيد لحد ما يلحموا مع بعض لو الحتة دي كلها نكروتيك بعد شوية هتقع الحته دي هتقع والثوم أي. ويحصل ايه بص حصل ايه دلوقتي حصل ايه سرفيشن هسالكم سؤال اتوقع كام عين انفكت هل الفيتام اي ديفيشينسي اصلا على وان اي يبقى في النهايه هيحصل بيليترال ذا يخش ارغنا اسمه دي داخل العين المناعه قريله قوي قوي لدرجه داخل العين بس داخل العين وكمان بين خارج العين حتى الربط جوه العين اسمه اندوفسالما طب بس داخل العين وخارجها فانوفسالما ماشي الكلام ده موضوع الاندوفسالما ده درس والفانوفسالما ده في الترم الثاني ماشي يقول لك شوف العين حصل ايه دفت الميتة؟ حصل كان دفت الميتة ومع ذلك اجا بص على هذه العين الاقي دول ما حصل تلاقي العين ما تلاقي No signs of inflammation. No celery injection ليه؟ سؤال لو جبنا واحد ميت عن يعني هتحمر؟ هتحمر؟ لا ده ميت عنده ايه؟ very Depressed immunity. Wszystkie spite w których się znajduje, pozostają ciche, bez czerwieni, bez wstrzyknięć celników, bez oznak stanu zapalnego. to jest w porządku. Wszystko to jest w porządku. Wszystko الثاني الأساسي نقص في الفيتامين إيه؟ نديله إيه طبعاً؟ فيتامين إيه؟ لوكال ولا البيوتامين؟ الاثنين البيوتامين ولوكاً إفضت دول بتاع البيوتامين 250 ألف واحدة في اليوم ماشي يا معاه؟ والوقت ده ما نعطي قليلة جيدة نديه بعض تونيكسور فيتامينات نحاول رقم ثلاثة ننروف الجين والهل خليك فاكر المرض ده يحصل إيه بقى؟ في لاترال ولا يوني لاترال؟ في لاترال يعني ساكور هنا بيتكون فيها بصل والثانيه كمان بيتكون فيها بصل المرض ايه بقى الديفينيشن بتاعه باي لاترال اكيوت سابيوليشن اوف ذا كورنيا كويس اوكي في اي ترم صوت الاسم ايه ماراسميك امبا هذا الماراسميك امبا ليه جات له هذه المشكله بيعاني من حاجتين الخلاطه بقى ايه وايه فيتال ايد سبيشنسي وديبريديميا السؤال اللي فيه بعض الناس بتسالوا يا دكتور هو انا لو جالي انا كمان نزل معويه وبدات ترجع ومش عارف ايه هيحصل لي نفس المرض البرض هيحصل لي اكيوت فايتامين اي ديفيشينسي لا طبعا لان انت عندك فيتامين اي في الليفر لكن ده تر للصغير هل الستورز اوف ذا فايتامين اي في الليفر لا عشان كده حصل لك بس لكن اي حد يرجع مش معقول هيحصل له اكيوت اي لازم تطفه ماشي يا عشان ما لسه عنده مخزون من الايه الفيتامين اي اي سؤال كده خلصنا اقولنا بنقول دي ام ام خلصنا كتروماتيك وخلصنا الماليشيا وش على ال ال اللي هي الايه اللاجم صند ايه جماعة احنا فيش حصة النهارة باللوناون عشان فيه امتحان في المحاضر وايه الحصة دي هنقولها عشان ننريها هنقولها ام ده حصة بتاع النارون ديوم الساعة 12 ونص ديوم الساعة 12 ونص هلغي حصة الصندة اقول انا ازينا كنت هلغيها من يعني وهاجي يعني يوم السبت ده مش معاككم عندي طنطه مش هروح طنطه وهاجي يوم السبت الساعه كام 12 ونص دي حته راوند بس خلاص ماشي متفقين على المواعيد اي حاجة لو حصل لو الدنيا بره تشتي اي ظلج، اي يوتيوب اي حاجة لي في حصة ولا مبيش. يعني ارافق ان انا ما بغليش خالص ان شاء الله بإذن الله يعني غير انا تعبان ومشتي مش بس ما ولا مرحباً لا، بحاجة عشان عندهم مش حاجة هي مرة هي؟ جداً يزدي طرح، فلو صنعت بدينها تشتي برا وما بدكش الحصة انت مليش دعوة مش عايدها خلص؟ لو في عشرة وقتين هدينهم الحصة والحصة بتاع في دتن خلص النظام؟ تشتي مش بتشتي هديك أوكي؟ عشان عندنا منهج أصبوب مننا يعني أنا بعمل على أطلحكم طب أنا أبقي ونعم في البيت على أدنى خلصوا بس لما بعد كده هاكل وبعد إيه سبعة نمشي أحسن بتدي ريح خلاص أوكي ناخد قاء لاجوف صماء إل مرض اللي اسمه لاجوف صماء قلت له ما هو إحنا بنقفل اللي اللي بده بالعيش فض ما هو العامل إيه طلبة تغير وعدين أساسا أي إندو صماء شوفنا إنها ربيعة العليم ده ترولت غلطة فظيعة اي عيان عنده بص في القربة اوعى قصّل انت عشان تشيل العيان هتقصّل ايه؟ لو انت في مين يخش؟ اي ايه؟ ناشي يعني لو تسنّى بقى في العلاقة بقى عميز الآن هرى؟ هرى؟ بقى يا جماعه اللاجب صمّر ايه المرة بتاع اللاجب صمّر؟ بقى العيان مش بيعرف فيه في العينيك هم بليش ايه في العينيك عمل حاجة؟ دي تقفل و دي مش راية تقفل و من العين دي ت و واي واحد كورنيا. إكس إكس ما عندوش دموع بيحصل كورنيال انسر دي الانثر اللي بنسميها كيراتايتس وذاج اوف سلف سؤال الكورنيال انثر دي حصلت نتيجة العين كيراتايتس دي عن كورنيال انثر عادية جدا بس طالماها ايه يا جماعه طالماها الليت بيقفل ولا ما بيقفلش ما بيقفلش الكورنيال دي سببها ديفكترز what هو ان دموع هتتأخر هيحصل بروبر ويتنج اوف ذا كورنيا ولا العكس لا الكدموع هتتأخر الكورنيا ماعدتش نبقى ويتد خلاص وبالتالي يحصل ايه دراي خليش فاكر ان المشكله كلها أساسا مش مشكلة ان الليت مايقفلش دي لوحدها مش مشكلة المشكلة المشكله ان الدموع بت ايه تتأخر يعني المشكلة كلها ان بيحصل لنا دراي يا ترى ايه أسباب الليجوحصل ليه العيان عينيه مش بتقفل ان شاء الله ناخدها في درس الايه الليجوحصل في الليل القابلين تهازت ده تقول لي أسباب اللجوثة المت كلها اللي إحنا لسه ما كدناهش هتقالك سؤال بقى وانتو مش يعني شرعي يعني ايه تتوقع الكورنيا الألثر تيجي فين في سير في الميدل سير في اللور سيرد مين يقولي في كل الكورنيا, حتة الكورنيا هنا في أي حيثة برحيثة الكورنيا الألثر هنا ما تحصل هنا مفاجأة دي فين في اللور سيرد أوزا كورنيا ايش معنى عشان الفينومنا اللي اسمها بيلز فينومنا ايه الفينومنا دي ايه في هل عينيا تفضل تنتظر لا تطلع لفوق أول ما تقفل الاوربيكلارز في موت اللي جوه تنسك العين اسمها بيولار ريكتاس موتور الاوربيكلارز تشتغل مع السبيول ريكت يعني دي سمع سمع العين لفوق اسمها في المنطقه واط بيرز فيينومينا رولنج اب اي بول سليب او ديورنج ليب كلوز دي, دي بتثبت ان دي فعلا متبرع كده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اهلا هو بس عمرو فكرة مش كل الناس عندهم في يوم هنشوف كده عنده ولا ما عنده انت افتح عليك عمرو شايفين العين راحت فين ثلاثة فوق مين شافه مين شاف راحت شاف راحت شاف nie wiem, co Nie wiem, co co to Nie co to jest. Nie wiem, co فلطت يا جماعه ايه اللي قلب لما في العينيه لما في العين بمعرفة. اولا ايه ليه حصلت الفينوميا دي أنا عندي ما بين نير. الفيشيال نير دي نير في إن في بيقول لك في المخ في ما بين, النير بين دول ما بين وبالتالي تشتغل مع الربكولاريت اللي بتقفل الليد بتشتغل في نفس الوقت مع الصبيرو واللفت اللي بترفع الايه؟ اللي بترفع على الايه؟ طيب ايه المشكله بقى؟ دلوقتي العيان اللي عنده لوج فظماك دخل ينام اهو لما دخل ينام عينيه اليمين دي سليمة فقفلت وينام عين الشمال ملها ما فتحها العيان عنده ايه في العين الشمال؟ عنده ايه؟ لوج فظماك اتذكر العيان ده لما دخل ينام هل عينه هتفضل سنتر ولا هتطلع لفوق؟ هتطلع لفوق اهي كلها مطلع. Which part is still exposed during sleep lowers so ulcer will appear here هتحصل في lower third الجزء اللي بالعين هو في وانت نايم هذا الدواينز بايه بي بيزيد ام دايما الالفا تحصل ديورنج ايه يبقى ليه الالفا يا تحصل في اللوور سيرت اوف ذا كورني الخلاصه بقى ها لان ده الجزء اللي اكسبوزد ديورنج سليب صلوا حضراتكم ليه برضو ؟ ليه ده الجزء اللي في نومنا عشان أكيد بقى ان ناس المية من الناس واحد أوك. عيني يمين سليم وعيني الشمال فيه لجو ولكن عنده absent في phinom if the bilz is absent or abstracted the author will be fine. يعني لما ينام مش هتطلع لفوق هتفضل العين ايه؟ بصوا كده العين ايه؟ تفضل العين في, فين؟ في النص اللي is abstracted أو لو the bilz is absent the will be a تمام ممكن ان ترحصها بأي مكان مشيها الكورنية كلها كوسبوز يا النهار انا ما يهميشتوا النهار يهمين امتى؟ مشكلة بالليل ليه؟ لأن بالليل موضوع دراينيس بيزي ليه؟ تسمينيش شغال بالليل؟ كده نعم هو السؤال سمهوه هو هو صاحي يا دكتور اي عاد ما انا هو صاحي وانا صاحي اقدمه قيد لكن وانا يهم بالليل موضوع دراينيس بيزي ليه؟ لاني بالليل طرف البطاتك شغال أي؟ هو ليه قفل عينيه اه لا قفل دي دي واحد مش قفل هو لا يعني لا يعني لما أعمل أعمل كده على زميلك وعملت كده عينك لفوق دي لفوق يعني دلوقتي انا عامل ايه؟ اقلع علاج دكتور العين دي هتطلع فوق دي بس؟ لا الاثنين الثانيه كمان فهمت؟ طيب ايه العلاج بقى؟ العيان ده ما رقم واحد شوف العين ما ليه؟ اكيد في مشكلة في الاوربيكلار تريتمنت اوتكو وطبعا عندي اكتر يبقى هندي اليوزوال تريت لحد ما نلاقي المشكلة كلها اساسا ايه كلمه دراي طيب بقيت العلاج هنحاول والله ما يرد إكس بوجر لو الإكس بوجر تزيد يعني عيان بينام يعني عمله كده، بصوا على <تصفيق> كده تزيد إكس بوجر العين دا ما لوش غير إيه العين مفتوحة جامد كذا أخري جامد كذا بعض كذا إيه مويلي لقده لو الحالة تزيد لو في تزيد إكس بوجر إيه العلاج ده؟ تارتوره طب لو العين مفتوحة نصها كل المشكلة إن يخص إيش العين المفتوحة دي زين حاول تعوض موضوع الزرايد إذا عنده هنمله قبل الليل. ونعمل له ايه؟ هنعمل له ايه بالنهار ونعمل له ايه بالليل وهو نايم؟ بالنهار نحط له قطره دموع صناعيه. ميثايل سليلوز 0.5% اكثر من بالمرة في اليوم، ثمان مرات زي ما انت عايز قطره ميثايل سليلوز 0.5% عشان اعوض موضوع الدراي، انا ما يهمنيش بالنهار، يهمني بالليل، تعمل بالليل؟ نايم فتح. ازاي نقفلها هو نايم؟ ها يا ممكن أخط هنا أي مار يبقى المرهم ده عشان العلاج بتاعه ميكانيكي يبقى بحط مرهم ليه حط فيتامين A اويلز من بلس ذا اوبنز بالديبروفيشن يبقى العين ده وهو نايم بالليل يحط اي مرهم عشان العين تبقى ايه العين بقى او ممكن ستريب يقدر العين بحته لازقه يعني العين مفتوحه كده ممكن كده وهو نايم ايه لو ممكن العين كده خلصنا الكورنيال ألترا ده موضوع بيد خالص سيب لي بس يا جماعه الامور سيب لي مش مهم موضوع ثاني دلوقتي موضوع اسمه اكتيزي او داكور ايه ده يعني يا جماعه؟ استات كوندشنز نوعين من انا هسمي في هذا المكان كاربعي اللي كاربع في يبنش. يبنش. طب نفس لكن ماذا يفعل برضه الامر هو كده ولكن محشور فيه شايف محشور الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر بينهم في هو ده هو الامر وده الامر هو الامر دول انواع من انواع هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو حصل هو الامر هو الامر هو انفلاماتوري هو كونديشن عندنا الامر هو الامر هو كراتيكتديا والأنتيوستافيلومي مثال واحد من هون مرض بالعرض مهم جدا جدا ومعودع أسئلة وكل حاجة مرض اسمه القرنية المخروطية كراتيكتديا هنفضل المرضة إن شاء الله نتكلم فيه مرضة طب بسرعة كده نراجع الكراتيكتديا والأنتيوستافيلومي فاكر ايه فقط لي ما هو الديفنديشن أف كراتيكتديا فلنج أفقاوية جورنيا لسكا صحكا أنا جمعا ذيس أو not not contain eye <تصفيق> that's the definition of keratectasia. the another keratectasia bulging of our cornea is called this bulging not contain eye. خد بالك ان الكرياتيك تيزيا نوعين الكرياتيك تيزيا اللي حصلت قدامك دي حصلت نتيجة ايه او بعد ايه بعد ألسن بسميها كرياتيك تيزيا إكس ألسرو. يعني كرياتيك تيزيا اللي حصلت بعد الألسن. كرياتيك تيزيا إكس ألسرو في كرياتيك تيزيا تانية. إبه بص عيانين يعني ان شاء الله في الكونجنتير بيحصل لهم ايه العيانين دول؟ لا راس بس اللي دخلت جوه القرانيه ايه هو ده؟ اكسفث كولارايزيشن اكسبلوس بس دي طلعت لي انفلاتوري جلز ايه ده؟ انفلتريشن اوف ذا انا ممكن كلمتين دول انا عندي ايه؟ انفلتريشن اللي اتنين دول مع بعض كلمة تاني. كلمة على منقض. ما هو infiltration and vasculization of the cornea this is a disease called corneal AIDS تبقى corneal balance infiltration and vasculization of the cornea نتيجة infiltration تبقى الممكن دي, دي برضو فيها ايه بس ضعيفة إيه؟ ممكن فيها ايه شايف؟ فيها ايه دي حصل بعد ايه؟ آه. بعد بعد ذلك إذا ميكراتك X بينو، إذا الكراتك عندي نوعين، كراتك X ايه وكراتك تيجي X ايه إذا كراتك تيجي المشهور أوي إكس إيه. إكس الجديدة إكس قولي إدي. أنت أو X X ألفو، إذا كراتك تيجي بنيدا X بينو، خلونا الكراتك تيجي على التبليشة بتاعي هدي، أنت جوست بروح أو أي كونيا لسقار، إز زيادة ذا contains what. الانتير تفيلو جدول مقارنه ما بينهم كده بسرعه المقارنه بينهم صعبه ليه المقارنه بينهم صعبه أنتير هنا غير تشامبر هنا غير منتظمة. ضغط العين أكيد ضغط العين عالي عشان زق هنا هنا يبقى في ضغط العين عالي بعدين. بينهم الأكيد في البيوتر. البيوبل من هنا اهي هل اثرت لا لان الايرس ساب في مكانه يبقى البيوبل هنا نورمال أو ريجولار هنا البيوبل ملهبه بص البيوبل كده هنا البيوبل ايه, إيه الريجولار ماشي يا جماعه يبقى هنا البيوبل ريجولار وهنا البيوبل اريجولار بقى الكلام ده كله انا شرحته قبل كده هعاجته بس كده ايه مراجعه سريعه ناخد بالمرض المشهور قوي قوي قوي قوي اللي دي كلام جديد وكمان حلو الكراتوكون كراتوكونس بالعربي يعني القرانيه المخروطيه ايه معناها ادي القرانيه المخروطيه ممكن ناس يبقى عندهم قرانيه مخروطيه 50 كويس اقول لك العيان بيبقى عنده ايه المرض ده دا؟ بصوا ده قرانيه كده برضو القرانيه نورمال مش حاجة خالص المشكلة كلها يا جماعه ان السنترال بارت اوف ذا كورنيا ابتدى يحصل فيه زي ما انا قلت كده ابتدى سنترال بارت اوف ذا دي تكونيك مش اي بونج كونيك البولس يعني البولس شكله مقروق بص كده على الرسمه وقول لي ما هو definition of كيراتوكونوس القرانيه المقروقه طب حضرتك ده انفلاماتوري ولا نون انفلاماتوري بان هيكل عن نون انفلاماتوري كونيك اكثيديا في كل القرنيه ولا في السنترال جارت بس في السنترال جارت يبقى في سنترال جارت اوف بس هل فاكر المعلومه دي اخبار البريبري اوف ذا والبريبري اوف هنا ايه المشكلة فين يا جماعة ماذا؟ بس <تصفيق> بس تقريباً سيلف نورفا السؤال ده دي بادي إيه السلام؟ العيان ده بيقى نقولون يا جماعة حاجة اسمها كونجينيتل استرومالوين يبقى السلام اللي الاستروما دي ده عايز قمتبك الاستروما كل شوية استرومة حتى فيها إيه؟ مالشي وعلى الرغم من إن السبب كونجينيتل فالمرض ده ما بيجيه سنت ده لما نيجي نشوف سن العيان غالبا العيان بيجي عند سن البيوبرتي سؤال حضراتكم ليه المرض كونجينيتر تاب كونجينيتا الويكيت ومع ذلك بيجي عند سن البيوبرتي الاجابه انا قلتها فوق الثلاث الكون يقعد يكبر يكبر ليه ما يجي لي كون كون فول بيكتشر كون يكون خد 13 سنة يبقى المرض بتاعنا ده يا جماعه بريزنت ات بيوبرتي عشان كون ده يقعد يكبر يكبر يكبر لحد إيه. عادم يكون يدلج من هنا العياك كده يعني ولا ايه ايوه صحيح المرض بتاعنا اصلولي بروجريسيف بس بعد شويه بيقفل ده يكون بيقفل ده حاضر مرس يكون بيكبر بيكبر وعينه ليه ليه بصوا يا جماعة دلوقتي احنا اتفقنا ان القرانيه بتاعتنا قبل كده انها بتتكون من لايرز من الايه من الكولاجين باند في ما بين الطبقات دي ما بين الطبقات دي في حاجة اسمها كروس لينك كروس لينك الكروس لينك ذي يا جماعة ووجودها لما تبقى كتير ولما تبقى قوية تخلي القرانية ايه قوية قولك ان مع السن قوة هذي الكروس لينكف ذيه وعددها بيزيد مع الايه؟ مع السن انه كل ما تكبر كل ما القرانية تبقى اضعف ولا اضعف كل ما ليك برشتين لا كل ما بنجور هذه الكروس لينك بتزيد وبتبقى اقوى يبقى كل ما بنكبر في السن كل ما قوه القرنية كل قوه القرانيه بتزيد ولو انا عندي كون بعد شويه يحصل له كل ما اكبر في السن الكون يحصل له ايه فاضل يا جماعه فاضل ماشي سيبه لي انا يلا بقى تعال طبطب الحته ولا دي كفايه تعالى اقعد هنا اهو اقعد عايز <تصفيق> لك صاحب النوم أنا كان عن كيف الطريقه دي قوي وانا كويس كده عادي برضو يا ليه اسمها ليه بعد شوية الكون في او لأن العيال لما بيكبر بيكبرت السن، قوة القرنية بالزيد. الحكاية دي, دي لها إيه؟ لشأنها لا تشعرونها بموة قوة القرنية physiological ده بيزيد قوي مع السن، ولو النهار بيزيد قوي مع مارس السكر. تقريبا الـ الـ اللي بتطلع من الـ من السكر برضو بتلاسة هنا. تقريبا يعني. بتتسرد مش بس لو في درجة في درجة. اللي حطيناها القرارية، لقينا الكروس لينك دي بتبقى أقوى من الأول، نستخدمه في علاج الكراتوكوناس وإلى الأقوى نستخدمه طبعا إن شاء الله كمان شوية أو القاسة كرية، هقول لك إن فيه درج بيزود قوة الكروس لينك، وبنستخدمه في علاج الكراتوكوناس والمعاولة هنسميه فيسيولوجيكال بقى هنسميه كروس لينك من غير كلمة إيه؟ فيسيولوجيكال، ده العلاج الحديث جدا جدا جدا جدا اللي لسه ما تكتبش في الكتب الكت كلنا دلوقتي حالات الكاتوكولنط بنعمل لها جيبقا كروس لينجينج بنحاول نزود قوة الكروس لينجينج اللي موجودة ما بين الكولاجين برضا إزاي بنحاول نزود قوةها حتى كيب شاء الله المرض بتاعنا ديجي عند فن كام خلاصة عند فن الفيوكولنطي وبعد شوية يقف نتيجة فيستيولوجيجال كروس لينك. الحمد لله الحمد لله المرض كومن ان إيه إن فيميل خلاص بأي مرض عبارة عن ويتنس طبعا ييجي في الفي ماشي يا جمال؟ إن السيطة المفروض إنها ضعيفة أو يعني مفروض كان زهاري كلام. طيب طيب طيب أي مرة حتى المشهور قوي ييجي في الفيميل مثلا شدير نيات ييجي في الفيميل مثلا باريتش البين على اعتبار إن السيطة كانت إيه؟ ضعيفة. كانت ضعيفة ما عادش الكلام ده طب الكلام ده ده طيب طيب ماشي؟ طيب ليه ثاني؟ بيس الموقف تدرب جوزك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم برنامج نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا نعم نعم نعم في يعني مش على فول اوكي حيواني بقى سؤال سؤال في غاية الخطورة تجاوبوا تجابه اللاج دا خلفه قولك سفلي اللاج ما خلصت ايه سفلي عنده كرتبونة سياسة تدور على ايه في الكنزانك طيبة تدور على ايه في الكنزانك طيبة ادور على ايه بسا انت حارف والله ها تدور على ايه ادور على رمض ربيعين بريك الكسار ايه اللي علاقة الحقيقة مش عارفينه واجهنا هقولك بيه استاذ قال لي علاقة يعني هقولها إبى حتى إن شاء الله برضو بالعكس بقى. لما نيجي ناخد مرض الرمد الربيعي. فلين كتار هل تلون عليه في الكورنيا؟ كلا تكون. إيه اللي لقى لقى, لقى نفس مثلاً. مش معروفة ولكن أنا أقولك إن مرض الرمد الربيعي ده العين بيلعكس فيه بيلعكس فيه بيلعكس فيه. في كريات بقى إيه من كتر رابي يكتب هنا من كتر بقى إيه تبقى رابط ربيع هتنسوها. هتنسوها هنا مهمة. <تصفيق> طيب ميش? طبعي بعض. تتحبوا الصورة انا عايزة. ايه. انا عايز تتحبوا الصورة. ايه. سيبها. <تصفيق> اخباش. او شبتوا ده. اه. مدال ايه. الكونة اهو. الكونة اهو. ده ايه. كراتو كورنات اهو. طبع. اللي مش يقوله ده كراتو كورنات يقوم يروح ده يعني ايه ده. قدي كده. ده يا ده كراتوكون ده هيطلع قد تاني ماشي يا ده طبعا كراتوكون العين من ايه بصوا يا كل الكون كل العين العين من جراديوال تي أو هل ممكن من دي, من أيوة. دي يا النظر من, من عارف ان عنده كراتوكون انت لو دكتور صح وشغاله تعرف شكوى شكوى عياس مش, مش لا الآن تيجي يقول لك يا من كل شوية بغير النظار. تلاشى بتاع دكتور عميد وفرحان. كل شوية يشان يجلك ايه؟ يعمل نضارة جديد ويدفع نضارة لا. ليه ما عايز بيتغير؟ هي عندك ايه عمال يكبر؟ عمل يبقى قرطور. تبقى عياني شكوى حقيقية كل شوية دكتور بغير المنضار. عشان لو جيت لك بروبن لك بروب. أو إيه؟ كل بغير من ليه كل شوية بيغير النظار؟ او ليه كل شوية نظره بإيه؟ بإيه؟ تعال شوف العين ده يحفظه إيه؟ قبل ما نشوف العين ده بيحصل إيه هزين تتكلم عن حتة كده برغة المنهج أو دعم يعني مش مكانها دلوقتي لو أقل عينيه نورمال كده القرانية الكربشة بتاعها نورمال وطول العين نورمال المفروض الأشعة تجامع في فين؟ عشباتين عشباتين ده عينيه نورمال طب لو عين عينيه طول تبرد كده الأشعة في وش ده امرتها. ده نارد اسمه ميوبيا. بس والله حضراتكم. الميوبيا دي سببها ايه؟ سببها تغيير في الكيرفيتشر وتغيير في طول العين. تغيير في طول العين. نسميها اجزيا ميزي. نخدها والتان. طب فيها عيام تاني طول العيني ما تغيرش. تقول ايه انه تغير؟ القرنية بقت قوية عن الاول. توقع القرنية لما تبقى اقوى تجمع الاشاعة في نفس الكل. تجمع الاشاعة اقرب. ده الاشاعة جمعات اقرب. برضو يحصل مايوبيا بس المايوبيا المره دي من سببها تغير في طول العين فها تغير في الايه الكيربتشر بنسميها ايه كيربتشر مايوبيا اداني نوعين من الميوبيا اجديال وكيربتشر واتس طيب ويل هير الاثنين اه الكيربتشر والاجديال مايوبيا ليه العيال ما يطلع له هنا يكون حصل ايه في الكيربتشر الريفيجر هيحصل له ايه؟ ده طب زمان طول العين كان من هنا لهنا دلوقتي بقى طول العين من هنا لهنا فالاثنين هيحصل له هيحصل طول في اند يا سلام لما مش كده يما من, من في هتجمع على الرضله دي اللي فيها الكور دي المروبيا. طب والحطة دي اخبارها ايه؟ نورمان تفاكرين ان البريد في امتازون يا نورمان؟ او من اشعة تجمع على على الشبكية بالظهر لما اشعة تجمع على الشبكية وفي نفس العين اشعة ما جمعت على الشبكية ده مرة اسمه يا نبض السيجماتيزم يبقى لعندا هيجيله مروبيا وايه؟ و... السيجماتيزم طب هيجيله ايه تاني؟ كل ما الكون يكبر كل ما يحطر إيه بال الـ أدى العين هو والكون بيكبر كميع الـ فيها كل الكون يكبر كل ما فيها stretch stretch stretch حتى لا يحطر قطع من ده؟ <تصفيق> الـ من حيث تديه كون فيها مع فيبروزة أو أبشت يبقى العيان ده نظره عشان هذا سنترال كورنيا يمكن صراحة يكون ليه؟ ايه الذي هذه ان يكون في من الذي يمكن ان يكون في المكان الذي يمكن ان يكون في المكان الذي يمكن ان يكون في المكان الذي يمكن ان يكون في المكان هيجيله يمكن ان يكون في المكان الذي يمكن ان يكون في وكل شويه بغير النضاره ونضري بيؤلمني امبارح الدكتور قال لي جامد قوي قال لي رابيد ديجنريشن اوف ذا قول له آه أكيد ده من اللي تحت اللي اتقطع مين الممبرين اللي تحت الدرفت لما يتقطع مين بيتقطع معاه مين اللي تحته الامبدوسيل اه لا اكيد اتقطع بقى طب واديني يا دكتور ايه اللي حصل يعني ليه كورن بدا يخش بدا يعمل كورنيا الايه كورنيال اي العيان من دقيقه واحده كان الكورنية الأديمة دي حصلت في دقائق يشت. فبنسميها acute corneal edema أو بنسميها acute hydrophys يبقى لو العيان قال لي أنا حصلني رابل ديمينيوش القبضيشة يا يبحرش رابل ديمينيوش القبضيشة شك إنه أنه من برينة قطع اللي فوق اللي تحت اللي هو مين؟ الدس هيتكون اديمة ما أنا بحاجة تسمعه ما الموضوع موضوع ده تاخد الاسم ده acute A, acute hydrophys يعني اديمة acute هيدروس. اهيه؟ تبا روضا ما طيب قبل ما تتكلم عن ايه دي. ساكرين على هنا هيكون عند وايه عند الايبت. ايبت ويزاكون هيكون ايه؟ وبس دينا. فينا حاجة بيضة ايه؟ وبس عند الايبت ويزاكون. طيب ساكرين ممكن يتكون ايه؟ هي بقى هيدل ايه؟ هي دي ايه؟ القرانية كلها بقت تلينا مي. بس دي اكيد ايه؟ ايه؟ ماشي؟ ده أكيد زي بس أكيد زي على الدكتور تفراتز عن لو بست نشان؟ ها؟ فراتز يعني؟ بس حتى يعني شوفني كل, كل. خدنا في رتاعي بس. والحقيقة أنا في بس أنا ما أي في النتائج لانه يمكن ان يكون هناك اي سبب انا ان يكون هناك اي سبب يمكن ان يكون هناك في سبب اي سبب يمكن اي اي ان اي سبب يمكن ان يكون هناك اي سبب يمكن ان يكون هناك اي سبب يمكن ان يكون هناك اي سبب يمكن ان يكون هناك اي سبب يمكن ان يكون هل الأمجة هتضلس فعلاً؟ لا، ما إيه اللي يحصل؟ هتقالكم سؤال. لو واحدة القرنية بتاعته نورمال sickness هل الهارت بي دهكة القلب اللي بتوصل إلا هو بتوصل في البلاث بيش دي بتأثر على كرنية النورمال sickness؟ لا، طبعا، لكن لما القرنية دي تبقى ديها في كرات الظهورة، قصة ديها بتلاقيه؟ بشي الأروبياعة، مع كل هارت بي يحصل إيه في الكون ده؟ no. Partition. لما نكون يعمل كده الاشخاص تعمل كده والعباره معانا من ايه خلاصه consequence of the object the to pulsation of what ten cool ten إيه؟ هي اللي خلاته بايه هو اللي خلاته يبرش ماشي يا بنقول الحاجات اللي, في اللي ها ماشي تعالى نتكلم ايه باستيشن افضاعه في شكت اليوتيوب باستيشن افضاعكو دي شك والأيان طب لو بحصنه بقاشت طب احصنه حياة رب اى دايما ربنا مبارك فيه ناخد وقت قليل ناخد ساعة تعاوه و... و... اللي احنا عايزين ف... إن ربنا فيه بجد معشر. مع او أنا ببقى يعني تعيني من بالله انا بحبه. والله العظيم بحبك في جد والله دي حيث بحترم المجموعة بتاعيكو دي كلها ندخل فعالة في جد طيب طانتا ناز بينا بينا بينا بينا بينا فعالي والله العظيم دي جد هنا انا عاشه هو مختلف والله يا مجمد طيب انا جراح كل شيء قلتو يا جباحش عايزين نفحص العيان في طالب قبل كده اتقال ايه فريق يا دكتور ما بين سمتمز و ساينز لما تكونوش حاك فيه سمتمز يعني شكوه العيان ساينز يعني بحث الايه بحث المريض الدكتور يشوف ايه تيه ساينز قولك او العيان ده يليه ايه يعني لسه الكون طالق فيه يعني الكون لسه طالق اهو ايه رأيكم تعرف تشوف هذا الكون بشنيك ده صعب طعب جيت. محتاج اجهزة لذلك لو العيان جايلي انا محتاج اجهدي والاديهزة كلكم عارفينه تي جهاز اسمه بلاتيدو باتك بطمع نستخدمه تي جهاز اسمه ريتينسكوب بطمع نستخدمه ايه تي ثاني اسمه كراتو متري بطمع الجهازين اللي بنتخدمهم كورديا الستوفوكرافيا و بنتا كام ايه طبعا تواعرفيني كلمة ايه جلوكو جلوكو ايه جايف ده لاه تقولوكم عارفيني كلمة مش كلكم تخزيبه للسكوب والسكيلاته متلي والفينتا كام؟ الفينتا جانده واحدة. لحاجة بعدها طبعاً بالدكتور الشوطر التريارة بالإيه؟ الفينتا كام؟ واحدة عادة. ننزيله بس كريارة بارعاً عنيه. نجيب العيان. هذا العيان دي القرنية بتاعكم. نحط العيان. ماما؟ وقب قدام بالعيان انا نعاية مراية العيان اهو. جنب وانا معايا مريحة فيها الضوء يقع على المريحة. المريحة يروح على كيه؟ على عين العيات؟ وفينا الصورة جمكور ما ده على القرنية بتاعتي. نحبين يا جمام؟ طيب المريحة دي بقى فيها فيها حاجات زيادة. بقى عليها دوائر سودة منتظمة. الضوء يقع كده؟ بقى يروح كيه؟ إيه اللي هيحصلة؟ ثاني؟ ثاني حار. العين قاعدة هكذا. هوري وانا قلت حاجة؟ اقول ايه؟ أوه. انا قلت سالت لو في حاجه هشرح الجهاز اللي الب... البلاستيكو ده هشرحه على الضبط في الكتاب ايه ده ولا ايه اه ما انت مالك بتضرب بتقول ب... لي ساعات ايه الحاجات اللي ناقصه البنت كده البنت, خل... خل... البنت, خل... البنت كان مش موجود موجود في المربع, المربع في مربع الصفحه اللي بعدين اقول لي حاجات ناقصه مش حاجات دول ولا ده اصلا هو ثلاث طلع اشرح طلع كده ازاي ما يرضى ليه البنت كان شفت بقى عيب بقى ايه بقى, بقى؟ بطلوا الحاجات دي أنا قاعد <تصفيق> <تصفيق> انا اقعد ام العيال خلاص انا مشخره بقى نظره كده انا جبنا مسخره طيب نحط بنبص ولا معايا مرايه سودا فيها قرب كو... الضوء يقع على عن... المرايه والماء على فين <تصفيق> على عين العيال طب انا هوصل القرب ده على الايه على القرنيه يعني انت مكانك هنا كده جبت من قربه الايه ده على القرنيه ايه اللي كده وين الصورة منتظم على مريء؟ وين الصورة منتظم؟ أنا استأذن صورة الدوائر على القرنية، والله لو القرنية في شيء حاجة معوجة تطلع الدوائر دي، صورة الدوائر على القرنية إيه؟ كده هو منتظم. طب لو القرنية فيها يكون تطلع الدوائر معوجة؟ أنا ألك سؤال فني جدا كل الدوائر تبقى الأمعوجة، الدوائر البريفران. عليك. نور المشترك عندي دوائر. يا سلام يا سلام يبقى بالبلاسينوديس كيف تسخط كي لا يقول انا اسمه هتشوف ايه الرجلر سيركز اللي فين شكرا لحسين انا مش احرمكم الحاجه هذا البلاسينوديس هذا المرايه اللي عليها دواير سوده وفيها ايه وفيها فرق وده المنظر اللي انت بتشوفه على القرانيه لو لقيت الدوائر منتظمه على القرنية <تصفيق> اه <تصفيق> يبقى نور لو لقيت الدوائر عامله كده يبقى ده في الريجولاريتي في الكورنط طيب الريجولار دي وقتك بتاعك كله انك تلاحظ انك ما اي ريجولاريتي في القرميه تعمل المنظر ده فهمتوا ولا لسه اوكي خلصت اول اول جهاز ثاني جهاز اسمه ريتينوسكوب ده الريتينوسكوب ده بالعربي كده جهاز عمل النظارة القديم كلنا دلوقتي بنعمل النظارة بالايه والكمبوتر. طب! زمان قبل ما اخترعوا الكمبيوتر كانوا بيعملوا النضارة في الريتونسكوك. زي? ايه فكرة التلسكوب نفس الفكرة دي بس من غير دوائر بطورة. ما انا يعني ايه بص. نفس العيان. بجيب العيان. بس هعمل حاجة زيادة. هوسع الديوبل الليل. انا البيوبل ايه وسعتاش. والديوبل دي انا موسعتاش. الحاجة زيادة هوسع الديوبل اه صورة اوف لاين جمعين و ايه واقف قدام العيان معايا مريضه غرس المره ما عليهاش ايه المره دي مش عليها ايه انا يا ابو داوود سد لا هيبقوا الحمد لله خلاص نفس التس اللي فات الضوء هيقع على المرايه في المرايه هقع على فين على عين العيان قول الضوء هيقابل ايه الكورنية ترانس بيرت يعد اللينس يعد الليترس يعد إيرت الليت حتى يخش لحد الكورنية الكورنية يونه أحضر يعمل ايه؟ يرجع لك يونه أحضر يا دكتور انا مش فهم طيب بعد الرسمة دي ما شوفك مش تفهم ولا لا؟ هذا العيان وادا صوص اوف جنب عين العيان ودي كواف قدام العيان معاك مراهة فيها اخور وبتبص من المراهة دي على عين العيان ادوها على المراهة وبعدين يروح على سينة على النايه قل لي الضوء هيقابل ايه كورنيا هيعدي ليه يعدي الفترا فيعدي الرتمه يعني كل ده ايه ترانسفيرت اول حاجه لها لون يا الكرين لونه ايه الكرين احمر بسالكو سؤال ليه الترابيزه دي لونها احمر هستهلي عشان لونها احمر معروفه يعني اي حاجة لونها احمر بتبانها حمراء ايوه يعني ايه اللي بيحصل يعني <تصفيق> بتنطط جميل اشعه وترجع لي الايه احمر احمر كذلك الكريد احمر يعمل ايه يمتص الاشعه اللي ورا عليكم كلها ويرجع لك الايه لا ومن ترى لو بتبص يا هتلاقي انهي نقره رجع لك احمر لحظه اه لاقي البيوغ المريانا ده اسمه ريد ريفلكس على فكره ما ممكن اختصر الموضوع ده كله في جملة واحده تخيلوا ما هو ريد ريفلكس هو ريفليكشن اوف ريد لايت فروم بس from بروداكو ريد هو ريد ريفلكس ما هو ريد ريفلكس ريفليك؟ لا ما تحصل، يا شباب يا لا في تحت المروحة، خليكم معي خليكم معي بص ما هو الريد ريفليكشن اوف ريد لايك ده موضوع؟ اللي الضوء انا عايز أهو. انا العين اهو ممكن اخلي ريدر عامل لو انا خليت الضوء اللي واقع على عينين بقى هيرجع لي لون احمر مدور طب لو انا خليت الضوء اللي واقع على يطلع برده ايه أتحكم في الجهاز أخلي ايه ايوه خلاص ازاي يعني ده في عمل الدكتور لحد دلوقتي ما خلصش بيعمل ايه بقى الدكتور بيمسك المرايه ويحركها يمين مثلا يا ترى الريفلكس يتحرك فيه عندي ثلاث احتمالات أول حاجة ممكن يتحرك يعني المرايه دي العيان اهو وده السورس اوف لايت والدوراع عليه ببص كده من هنا انا شايف ايه هوريكم الكلام دلوقتي على الجهاز ده الكلام اللي انا بقوله على دلوقتي يا يا يا سائق عايز تحس بتب الم بدايه حجارتين ألم جديد آه بعد ذلك ممكن؟ ضروري خلاص؟ أمسك المريعة حركها يمين وأبص الريدريفليك تتحرك إزاي عندي ثلاث احتمالات حرك المريعة يمين الريدريفليك تتحرك معايا كده في يمين لا يسمع حركة وز ماشي؟ ايه الاحتمال الثاني؟ حرك المريعة يمين الريدريفليك تتحرك في شمال شمال حركة ايدي؟ بقى حركة ايه؟ ايه؟ صح ايه الاحتمال الثاني؟ حرب المرايه يمين او شن لا اذا ما بيتحركش اسمها ايه بقى نوع ايه؟ مهم. نوع مهم تفسير الكلام بقى بعدين لاوا ان الموزمين بتبقى وز في الناس اللي هي والحركه والحركة بتبقى هاجينت في الناس الميون ونو موفمت في الناس النورمال ليه؟ مش وقته لما نيجي ناخد درس ايه بالتفصيل هناخد التفضيل درس الايه؟ الوطولسكوبس ايه تيلا يا سهر؟ عايزة موبايز؟ عايزة ايه؟ موبايز بين موبايز؟ بصدق الله سيد ربكشي يبقى يا جماعة الحركة غوظ في مين؟ الحركة أجانب في النيه؟ نو موفمت في, في الناس الايه؟ النور ليه؟ مش وقته هنقول بس مش دو هتألك سؤال بقى. لو هشه قبقنا الكلام ده على عيام بتاع الكراتو تطلع نموه منت ايه؟ اجنس اجنس اجنس رالط كلوما هقولوا رالط ويش بقى اجنس؟ رالط رالط موضوع اجنس رالط ها لقولي اخو جديه حمد يا عاني مجنين يا ضيعة كويس. روح ها انا اتحسل حسن. مش كل الريتر التكتر يتحرك اجاني كلها كلها ما يوقف عني بارت بس سنترال بارت بس. يعني الردة الفلكي الأول مرة هتلاقي سينترال بارتس وفزرد الردة الفلكي بس هو اللي بيتحرك أجيبي المفروض الردة الفلك كله يتحرك ويز أو كله يتحرك أجيبي أو كله نمو في هن الموضوع يختلف سينترال بارتس وفزر وفزرد الردة الفلك بس هو اللي يتحرك أجيبي لأن الميوبيا فين بس سينترال بارتس لا سينترال بارتس بيروح وبيجي بيروح وبيجي كأن الردة الفلك ده كسبان شكرا ألم عاديه. مش من بتاعتي الريموت. ألم عاديه. خلاصة يا معا؟ ده الـ بار bar يعني العين كده. ده الـ central bar يعني العين كده. هو اللي كده كده. نسميه ريفلكس المتداخل. أو نسميه ريفلكس أو ريفلكس. استوبوا على الدريفلر بار قولوا لي بس ان السنترال بارت بس هو اللي ايه اجيب على مش عارف خلاص كده بجد اوكي مين يقول لا؟ بصي. المفروض المفروض لو العيان ما يوقف الريفرزيكت يتحرك لو انا حركت لو انا ما المفروض خلاص؟ لو انا كل عيني ملوط لكن هسألك سؤال هل الكراتو كورنر؟ كل عيني ملوط؟ ولا اللي حسنتنا بس عشان كده السلسة والباس باس؟ سؤال الحركة ايه؟ اجيب؟ باس؟ سؤال السمير بفيرت ال ايه؟ المتدافن سيلا مش مهم اسمه كراتو متري ده جهاز نعمش على البراجات وفطه مرة كده وفطه مرة كده بيس الكوروبيتش وربزا كوروز شوه بالجهاز؟ ده جهاز ب لو بعد ما اعطل عيانه على جهاز ريش يشكيلاتو متري يبقى لك الجهاز أخلك أن الـ central birth is more curve thanza brifera يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ كيلاتو <تكلم> <تكلم> كورن <تكلم> <تكلم> لو قال لك central birth is more curve thanza brifera يبقى ده كيلاتو كورن كل, كل ده لا اللي بيستخدم جهاز جغرافيا الكورنية اللي بيسميه كورنية أو سبوب روز الجهاز جهاز جغرافيا الكورنية أو كورنيال أو الجهاز رأي جديد كورنيا لتقبري. اهو ده الجهاز اوه. العينة بيحط دقنه في الجهاز هنا. حط دقنه واينا قرص واينا ويبصنة النص كده. يطلع التقارير ده. التقارير هو ايجب. دي صورة القرارين. الحدث اللي لونها اخمر ارتفاعها كده. الحدث اللي لونها ازرع ارتفاعها كده. وله الجهاز ده بي ايه؟ بيشوف لي جمرافيا ايه لو في ما فيك كورنيا سهيبان بفضع. يبقى ده الكورنيا قرن يا طبوغرافيا ذكر كده كلمتين في ان الحتت اللي سيب او مكتوب لي اخر قال خالص في الزيادات لك الجهاز ان الحتت اللي سيب غير الحتت الفلاش الحتت اللي سيب يعني ايه والحتت يعني ايه الحتت اللي هي دي الحتت المورطه والحتت اللي سيب الحتت اللي ايه, تبين إيه؟, تبين إيه, أو أو إيه ده أو أورنج. أو أورنج. يبقى الحتت الاستيب سيبان احمر او اورنج مش صح مكتوبه تحت خالص والحته البلات بص كده حته دريفلي او ذا كرونيا فلايت يبقى ايه فيلت او وده ازرق فهمتوا لو طلب ازرق اه خلاص تصنيعه هذا احدث منه احدث منه اهو على العاليه اهو الجهاز ده لما تقوله في الشفوي الصوره هيشترك الجهاز ده, ده يا جماعة، لسه طالع قريب جدا جات السنه فينتا كام يبقى زي ما هو نفس اللي فات حاجه زياده ايه حاجه مين اللي لاحظ في ايه هنا الارقام دي بيقول لك ان الكور الكور الكور تخن الكوردي هنا كام مايكرون تخن الكوردي هنا كام مايكرون تخن الكوردي هنا كام مايكرون يبقى يا جماعة، البنتا كام في ايه زياده عن التوبوجرافي هذه ايه الايه زياده <تصفيق> وده مهم ان هو <تصفيق> مهم لان الكراتوفاله غير من القرنيه بانزي فيها حبه بايه تم مش حاجه زياده إن انا بشوف الايه فكر صح الكلام طب ايه الزياده كمان بصي مرض بيظهر انتير سيرفز اوف ذا والكون طالع هنا انه سيرفز ده في المستيلو صفر مرض هنا بيقول لك العيان ده ما يبانش بالكورنيا توبوجرافي ليه كورنيا توبوجرافي بيشوف لي انه سيرفز ده انتير زاده امال من اللي يجيب المرض ده بقى البنتا في ايه زياده بيجيب البوستيرور سيرفيس او أو بوستيرور فلور يبقى ان دي صورتين اللي فوق صورتين اللي فوق دور صورت اللي تحت البنتا كام استفدنا ايه زياده مفي؟ أوكي يبقى يا في إيه؟ البنت كم زيادة؟ ها؟ في السكنس وفيه البستيرو وفي إيه؟, البستيرو إيه؟, البستيرو إيه يبقى دي أنا لو ترافت تقوها مش شخص السكنس لو غير بدي إيه؟ طيب كده نحن نحن يعني ما ناس ده في الانتحال وعادي خش في الليل هاتشو خلاص يا انا سامع انا سامع بس ناس, ناس أسهل حاجة مش ولا ايه في سؤال على وممكن نزاودهم خمسين جنيه لأنه ما بيش إجابة ما بيش ممكن مين خمسين جنيه بقى؟ يا دي يا في بقى العيان بقى ايه بقى؟, بيكون محترم بقى. دي بقى, بقى؟ محترم بقى اهو بقى؟ اهو بقى. بقى محترم بقى, بقى, محترم بقى. في ما محتاج أجازة. لأ كنت تلعب سنتر والذكور دي يكون شاب والسكنت متاعف قليل ده بالجنب. لو بصيتها يا جماعة عالعيان اللي عنده جاتو كنص من قدام ليه ايه تلاقي المنطقة اللي فيها تكون كعيني فينا دروبلت اوف ووتر يبقى الكون من قدام يبقى ايه like a droplet of water بالك ان النقطة المية دي مش في السنتر بالزبع slightly A و slightly A slightly lower and slightly <نزل> يبقى المرض بتاعنا بيبان زي نقطة المية which is lower and نيزر. هتقالك تولد تحب تبص على الكون من قدام ولا من شروفايل فيه طبعا؟ الروفايل بيوم الجابس؟ هتقعرف هاشوكم كده؟ ويا سلام يا سلام يا سلام وتقول العيان بص التحت. ايه اللي هيحفل يعني؟ هل لو انت قطي لي بص التحت؟ ده هو الرلد بتاعي ودي القرنية وانت قطي لي بص التحت يا دوقت؟ هل اللورلد غير فيه حاجة؟ لا. طب لو انها طلع منها كون وانت قطي لي بص التحت هيا هيا هيتشكل بشكل الايه؟ الكون Lower LED هيتشكل بشكل الكون بل كلام كتير اول؟ لما قلني العيان بص لتحت حظر ايه باللور Lower LED؟ Anglication الانجليشن cool. <تصفح> دي تمها ايه؟ ما ما صلت محدش يمشي محدش يمشي المهاردة غير لما يشوف معايا الريبل فليكس للجهاز ده ماش يا جماعة؟ لما يشوف معايا الريبل فليكس اسمه تموق نيجي نبص لكم عليه فين اللمبة اللمبه والحاجات والمين فين الغور او فينا كور ننط بص منهم منهم شوف الجو فين ري يا كور واللمبه مش عارف ايه هنا اللمبة موجودة جوه مش جنب العيال اكيد كده هتني بيطلع نور ماشي وهتبص انت كده من الغورم ده كده على عين العيال يعني مثلا ايه تعالوا بص كده من اهو كده اهو على عينيه هشوف الايه شوف الريفلكس لا انت راح كله لو طلعت كلنا نشوفه قدامنا طيب يبقى ايه بقى Angulation of the lowest limit لما يعني بصت تحت. الانجل جي اسمها ايه؟ نعم مانسون فاين مانسون فاين مهم ما جيب طيب لو فحصنا العيان بجهاز اللي شتيت لهم بها لو فحصنا العيان بجهاز اللي شتيت لهم بها نلاقي ايش. طيبين بنلاقي ايه عند الايبكس هنا؟ هيا جماعة. قوة باي؟ دي معروفة. طب بنلاقي عند البيس. بنلاقي دورية بجمينتد. دوريه بيجمنت اللي وضحها واحد اسمه في الليشر استنيناها في ليشر رينج ده عباره عن براون رينج ديو تو هيموسيدرن ديبوزيشن في الابوثيليوم يعني بصوا ادي المعاينه تلقون اهو هنا فيهو بس ما علينا بقول لك ان الابوثيليوم في منطقه البيز دهو الابوثيه من اهو بيحصل هنا ديبوزيشن اوف ايه هيموسيدر طب ليه مش باينه رينج مش عشان هو جابنت بتاع الكلام فروم وير كوز ليمو تدر السؤال <سؤال> ده بعشره جنيه من أين ياتي ليمو تدر الاجابه اللي عندكم في المذكره اجابه قديمه الاجابه اللي عندكم في المذكره اجابه قديمه هعمل اول ثاني معلش هنا في الابيثيليوم بيحصل تجدد اوما سدرن يعمل دورية هنا دورية إيه؟ اسمها ايه الدوريه بليشر يبقى عند الايبيكس في أولاسي عند البيس في فليشر ريج سببها ايه ليمو تدر التجدد في, في الابيثيليوم جه من هذا هو السؤال قول لنا بسرعه آخر ادخلت هذا المسجد مش مش هذا جنيه لقد ها من المسجد لقد ادخلت هذا المسجد لا ادخلت هذا المسجد لقد ادخلت هذا المسجد لقد ادخلت هذا المسجد لقد ادخلت هذا المسجد لقد ادخلت هذا المسجد انا جاهز منك بالله بشانك انا مش عايز ازود عايز بان تمدود ومشنشعر لا مش ازود انا قلت فلا معا الدموع بتيجي ضعف هنا ليه؟ ليه بتيجي ضعف هنا شان الحزة دي قويت بيحصل استجنيشة في الدموع هنا الدموع ايه اللي فيه المستدر بيحصل دفعوشاً انا يبقى من اين يأتي من المستدر فلو مستجنة انش ايه؟ كنتوا عافنها كلكم يعني هينزل من الدموع عشان كده يا جماعه خد بالك بقى الضغط الكامل هيمشي في كل المنهج يعني مثلا لو في حته غويطه كده وهنا حصل التجمج اللي بتير هيحصل هنا ايه برده في كل المنهج بقى اي حته الدموع تقف فيها يحصل ايه اي حته الدموع تقف فيها يحصل فيها ايه الهيموتيدرنغ نعم عجيمه كده دي قالوا خلاص كلام جديد نعم طب هتعال قطعه القرانيه لما السكليت بتاعها يكون نورمال لما السكليت بتاعها قرانيه نورمال تعرف شو البلازميز وهي ماشية فيها لا لان السكليت از نورمال طب لما القرنية تبقى رفيعه ركز معايا ذا يبقى ممكن أعرف اشوف النيرفز نا بروميننت كورنيال اهي مش عايز لا الحمد لله باي. كل دي قرنية لأول مرة قدرت أشوف مين اللي ماشي دور القرنية ده نير ليه لأن القرنية بقت ايه بقت فيه يقبل لها حاجات ما برومينانت كورنيات نير برومينانت كورنيات نير طب لو وصلنا بالأي سي على بالسوري بالسبيت لاب بعد أي سي هتلاقي الانتين شامبر إز ايه ولا دي دي طيب المفروض يا أي حد بيشوف الريت لسه شرحينه دلوقتي يستعي الريت ريفليكس له ايه يعني تبص قدر عين العين و بتلاقي الريترفليكس فتالك، مك... ما بنتقش الريترفليكس طالع عليك هنا بقى بقى حاجة غريبة اوه اللوط في الريترفليكس ده؟ هل ده الحتة دي في برز، دي عالية الريترفليكس عامل شبه موقفز ازيز؟ تصنين اويل دروب ليه؟ الريترفليكس دي يدن في لات امتى؟ انا ما بقى عالريترفليكس ده، لن مين الى مين لأميل لأمني هنا؟ نورمال كورني لما ابص على الريفلكت من خلال كورنيو نورمال يطلع في اللايت ريفلكت لما ابص على الريفلكت من خلال قرنيه فيها كون يطلع الريفلكت ايه عامل قبه علينا كده بنسميها اويل دروب لانس دول بنتعاد اسمهم الكلام اللي جنبها اويل دروب لانس بدوروا عليها في الريتينه اويل دروب لانس ماشي يا جماعه طيب في حاجة ثانيه لو انا جبت كيس بلاستيك ايش بلاستيك اي حاجه كيس مناديل لو انا جبت كيس بلاستيك وشدته كده حتى ده هو. حصل فيه ايه كون في لاين صح؟ وينزل من الشد اسمها ستريس لاين باينه باينه يا جماعه طيب اه الكراميه بتشد برد الكراميه بتاعت دي بتشد هتلاقي خطوط كده في, في الكراميه اسمها ايه لو واحد اسمه بروجكت سميناها بروجكت ترايا ده ايه الخطوط يا جماعه ترى ايه هي عبارة عن إيه الخطوط دي؟ ثلاث وقعي نزل من إيه؟ من الشت، مهي القرارية عاملة بكثل ثلاث؟ لو شتبتها هيحصل فيها الخطوط برضو مهي بوجد هاي هنوقف لحد كده، إن شاء الله يوم اللي محدش يمشي، هنشوف مع بعض الريدر الثلاث يعني على قد ما نقدر يعني، هنشوف مع بعض الريدر الثلاث ومعادي إيه